إن الله لا كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منفك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكر نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنما تفكون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 والذين يمكرون السئات لهم عذاب شديد وَمَكْرُ أُولَائِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِن فَوَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُؤَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَثِيرٌ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُ مِنْ ثَبْلِهِ وَلَا أَلَكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي كُلٌّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُسَمَّى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون آكن ولو سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم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 إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقابوا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون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 ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذاب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن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 أو لَمْ وَلَمْ يَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلْوَارِئِ لَمِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 قل رأيت شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أن لهم شرك في السماوات أن آتيناهم أن آتيناهم كتابا فهم على بينة منه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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء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 ولو يآخذوا الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤثرهم إلى أجل مسمى